والصلاه والسلام على اشرف الانبياء المسلمين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ファーウェイは何でしょう ト هاره اللغه هي النزاهه عن الادناس والاقدار الحسيه والمعنويه اختلف فيها كلام ف ق ه ا فهي عند ا ل م ا ل ك ي ة كما عرفها ابن عرفه رحمه الله ص ف ة ح ك م ي ة توجب ل م و ص ف ه ا ا س ت ب ا ح ة ا ل ص ل ا ة في ه أ و فيه أ و له وهي عند ا ل أ ح ن ا ف كما عرفها ابن ج ي ء أ و رفع حكمه ب ا ل ت ر ا أ و ل د على تعريف الحنابله وعلى تعريف الشافعيه أ ن أ و ل د تعريفا ل ل ط ه ا ر ة هو تعريف للتطهير و ا ل ط ه ا ر ة هي ن ت ي ج ة التطهير ليست ا ل ط ه ا ر ة التطهير إ ن م ا ا ل ط ه ا ر ة هي ص ف ة تنتج عن التطهير لذلك قال المعركه هي صفه قال ص ف ة ولم يكن إ ز ا ل ة ولم يكن رفع قلت ل ص ف ة ح ك م ي ة يعني هي ص ف ة حكم الشرع وجودها قدر وجودها بالموصوف وليست هي معنى و ج و د ي ة ر أ ي ت لو نظرت أ و لا وماسست ر ج ل م ح د ث ا و ر ج ل طاهرا اتى مس شيئا م ف ت ل ف ا بينهما لذلك قلنا ص ف ة ح ك م ي ة ولن ن ق ص ف ة و ج و د ي ة توجب لي موصوفها س ب ا ح ة ا ل ص ل ا ة الموصوف الذي قامت به الطهاره لما قامت به هذه ا ل ص ف ة جاز له طلب ما كان ممنوع منه بسبب الحدث جاز له طلب ا ل ص ل ا ة جاز له طلب العبادات التي تشترط ل ه ا الطاره قبل أ ن تقوم به تلك ا ل ص ف ة كان ممنوعا من ا س ت ب ا ح ة الصلاه اليك قال وتوجب لموصوفها ا س ت ب ا ح ة الصلاه ة ب به, به،, أي به ما يلامسه يعني ي ق ص ل به ثوب المصلي او فيه ي ق ص ل به المكان فيه أ و له ي ق ص ل به المصلي وهذا التعليق جمع أ ن و ا ع ا ل ط ه ا ر ة ا ل ث ل ا ث ة ه ي ط ه ا ر ة المكان والبدن والثياب والدركة ا ل ط ه ا ر ة ص ف ة حكميه يستباح بها ما منعه ا ل ح د ر وحكم الخبث و ا ل ط ه ا ر ة و ا ج ب ة بالكتاب و ا ل س ن ة و ا ل إ ج م ا ع ف أ م ا ك ت ا ب فقول الله تعالى يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اذا الصلاة ل غ س وقول ا ا وجوهكم وأيديكم م إلى ر ف س ح ك م كعبين الله ض أرضاوا ح ر و وإن ا كنتم, كنتم ع ى سابرين أو جاء أحد منكم من أو لبسكم النساء فامسحوا جاء الغاية تجدوا ما أكتبوا منكم من أو أحد أو و ج فلم مصعدة طيبة ك وإيديكم م وقوم ايضا ل ل ه أ يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا لا تقربوا ا ل ص ل ا ة و أ ن ت م سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا الا ع ا ب ل سبيل حتى تغتسلوا وان َ كنتم ُُْ مرضاه َْ على ََ سفر ََ او جاء ََ ح د ك ُ م ْ من ِْ ا ل غ ا ِ أ َ و ْ لامستم ْ النساء ِّ فلم َ ت ج ي و ا مال فتيبقوا ص َ ع د ا طيبا تمسحوا بوجوكم وايديكم واما السنه فما ر و ا الشيخاني عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا وما رواه مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه صلاة بغير ط ه وعقد الاجماع على وجوب ا ل ط ه ا ر ة و ط ه ا ر ة لها شان عظيم في هذا الدين الله سبحانه وتعالى ذكر المتطهرين ف أ ث ن ى عليهم وصرح بمحبته لهم فبذلك اثار الله تعالى ف ي رجال يحبون أ ن يتطهروا والله يحب المطهرين نزلت في ه أ ه ل الغباء اذ كانوا يستلجون بالماء والماء أ ب ل غ في التطهير من الحجاره وقول الله تعالى ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فصرح بحبه لهم وقول الله تعالى يريد الله ي يريد الله لا م ش ل ئ ه الا بنصر ايمانيه لا يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم يعلم ما بين يديه الطهارة ل ش ك ر و ل داودا عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاه الطهور وتحريمها التكبير و ت ح ر ي م ا ل ت س ل ي م وفي الحديث الذي رواه مسلم عن ابي مالك الاشعري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الايمان و الحمد لله ت ب ل ا الميزان و سبحان الله و الحمد لله ت ب ل ا ا ن أ و ت ب ل ا ما بين السماوات و ا ل أ ر ض و ا ل ص ل ا ة ا ل م ر و الصدقه برهان و الصبر ضياء و ا ل ق ر آ ن ح ج ة لك أ ع ل م كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أ و موبقها و قد قسم الغزالي في ا ل إ ح ي ا ن ا ل ط ه ا ر ة أربعة مراتب وتبع وتبعه على ذلك أ ح م د بن أ ب ي عمر بن ق د ا م ة المقدسه في مختصر من هاي ا ل ق ص د ي ن وتبعه على ذلك الشيخ مرتضى الزبيدي في إ ت ح ا د ا ل س ا د ة المتقين وتبعه على ذلك صديق حسن خ ا ن في ابجل العلوم فجعل ا ل م ر ت ب ة ا ل أ و ل ى ولكن ا ل ن ا س يكون ا ك ا ش ا ب ا ل م ر ت ب ة ا ل أ و ل ى ي ع ن ي ط و ن هناك اشخاص يجب ان ي و ن هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص ي ج ان يكون هناك اشخاص يجب ان ي ك و هناك اشخاص يجب ان يكون ه ا ك اشخاص يجب ان ي و ا أ ن تطهر ا ل أ ك م ان و ت ط ه ر ا ل أ ع خ ا ص يجب ان يكون ه ن س و ا ل ا ص ب و ن ه ا ك ا ل خ ر ا ص يجب ان ي ئ ة ب م ا لو ك ا ن ل ماذا جلست جلست ولما م ا أحد ماذا نفع المشركين وهم من أ ك ث ر الناس احتساب في الغدو و ا ل آ ص ا ل مع أ ك ب ر ن ج ا س ة ما ي ش ر ك ماذا نفع هذا الجبل ب ا ل أ ي ه م وهذا آ خ ر ملوك ا ل ج ه ن ة من النصارى كان ملكا على نصارى العرب أ ي ا م هرقل و أ س ل م في ع ا د ي عمر رضي الله عنه وفرح عمر ب إ س ل ا م ي وذكروا انه كان في دمشق فوطئ إ ذ ا ر ج ل ه م ن م ز ي ن ة ف ل ط م ه ا ل م ز ي ن ة ف ح م ل أ ص ح ا ب جبلتين ابي ع ب ي د ة م ن ج ر ا ح وكان واليا ً على دمشق فقالوا ان هذا ل ط م جبله فقال ابو ع ب ي د ة ف ل ي ط م و جبله فقال أ ص ح ا ب جبله ت او ما يقتل قال أ ب و عبيده لق فقال جبله اترون اني جاعل وجهي بدلا بوجه هذا المزني بئس الدين هذا وارتد ذفل ارض الروم وذكروا في سبب ارتداده قصه اخرى وكانه لما اسلم وقدم المدينه وبرح بقدومه عمر رضي الله عنه حج معه فبينما هو يطوف اذ بطئ نداء جبله وطئ رداءه رجل من بني فزاره فالحل رداء جبله فرفع ا ي ا ل ه ولا ض ا م بها الفزاريه فهشم انفه فاستعد الفزاري علي ه عمر الخطاب فقال عمر الخطاب اعقدهم ن ك فقال جبله وكيف وانا ملك وهو سوقى فقال إ ن ا ل إ س ل ا م سوى بينك وبينه فلست ت ق ت ر ه إ ل ا بالتقوى فقال جبله اني كنت أ ر ى أ ن ن ي أ ك و ن في ا ل إ س ل ا م أ ع ز مني في ا ل ج ا ه ي ه فقال ه عمر دع عنك لا إ ن لم ت ر د الرجل أ ق ل ت ه منك فقال جبله اذا أ ت ل ص ر ت فقال عمر ان تنصرت ضربت عمقك فقال جبله فذرني أ ن ظ ر في أ م ر ل ي ل ة هذه وغدا يكون فلما تهم الليل ر ك ب في قومه وفي من أ ط ا ع ه وفر إ ل ى أ ر ض الروم فدخلها وارتد ووفد ع ل ي هرقل ف ا ر ح به ه ر غ ل و أ ك ر م وفاته د و ب ك ث في أ ر ض الروم إ ل ى أ ن مات على اخرانيته لكنه نادي في آ خ ر عمره وقال أ ب ي ا ت م ش ه و ر ة يقول بها تنسرت ا ل أ ش ر ا ف من عال ي ق م ت ي وما كان فيها لو صفرت لها ضرر تكنفني في هالجان و ن خ و ة وبيعت بها العين ا ل ص ح ي ح ة ب ا ل ع و ا فيا ليت أ م ي لم تلدني وليتني رجعت بها ا ل أ م ر الذي قاله عمر ويا ليتني لي أ ر ع ى ب ط ه ر ة وكنت أ س ي ر ا في ربيعك او مطر ويا ليتني لي بشامي ا ل ن ا م ع ي ش ة وجالس قومي ذ ه ب ا ل س م ر والبصر وشاهدوا ا من هذا أ ن الاعتناء ب ط ه ر ة الماضي يجب أ ن تكون محط ة ر ع ا ي ة ومحط ة إ ن ا ي ه من المكلفين والا يكون النظر إ ل ى المظاهر فقط و إ ن كانت المظاهر م ه م ة كما ستعلمون في كتاب ا ل ط ه ا ر ة هذا الكلام كلام الفقهاء ئ في هذا الموضع عن طهاره ة ا ل الطهارة من الحدث والخبث ا ل ط ه ا ر ة القسمان ط ه ا ر ة حدث و ط ه ا ر ة خبث الخبث هو عين ج س م والحدث هو المنع المترتب على ا ل أ ع ض ا ء ا ل م ن ص و ف ه من ا س ت ب ا ح ة ما يشترط له الطهاره و ط ه ا ر ة الحدث قسمان م ا ئ ي ة و ت ر ا ب ي ة و ا ل م ع ن ي ة ت قسمان صغرى و ك ب ر ف الصغرى الوضوء والكبرى الغسل الوضوء م س ق وضوءه و ض و و ض ا اذا حسن ونظر تقول وضوء الرجل إ ذ ا حسن ونظر وهو في الاصطلاح هو غسل أ ع ض ا ء مخصوصه بالمال على وجه مخصوص لرفع المنع المترتب على ا ل أ ع ض ا ء هو ماذا قلت به؟ غزت اعضاء مخصوصه بالمال أ غ س ل ت اعضاء بأي مخصوصه بالمال على وجه المخصوص ر أ ي ت ا لو رام ء غ س ل ه ا بالصابون و رام ب ا ل عطر لا يسمى ل أ ن الوضوء يكون على وجه مخصوص لرفع المنع أ ر أ ي ت لو توقف غسل تلك ا ل أ ع ض ا ء المخصوصه بالماء على ذلك الوجه المخصوص ليتنظف أ و يتبرد أ ي ك و ن ذلك وضوءا لا يكون وضوءا لذلك ق ا ل ل ي ر ف ع المنع هو ا ل آ ن ممنوع لما يكون على ح ا ل ه و م م ن و ع ت من كل عبادتنا يشترط لها ا ل ط ا ر ه ف إ ذ ا ت و ض أ ه ا ت و ض أ ومن و ع ذلك ا ل م ن ع فيمكنه بذلك أ ن يستبيح كل عباده تشترى ل و طهارتك ا ل ص ل ا ة والطواف ومس المصحف ونحو ذلك و ق انك ت ج ع ل ا نحن ن ح ل نحن ن ح م نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ح ن نحن نحن نحن ن أ ن نحن نحن ن ن نحن ن ح ل نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ا ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ح ن ن ح شاهد بدر ا و م ا ب ع د ه ا في قول ب د ه وفي قول حالي لكن نفهم عبد الباقي يقول شاهد بدر ا وقال لنا م شاهد و ق ت ا وباداه م ا ويقال انه ا لدي قتل مسلمه ي ة ا كذا ب يوم ا ل يمام بعد ان رمعه و ح ش ي بحبته ويقال انه مات يوم الحاره سنتراتي و س ي ي عبد الله يمزيلي هذا هو راي وعبد الله يمزيلي الذي في قصه الاذان ه ذ ا هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه ي و ذ ا ل أ ن يقصد م ن عبد ا ل ن كل رواه موطه يزيدون هذه الجمله وهو جد عبد الله بن زيد الصحابي جد عبد الله بن يحيى هذا م و ج د عندنا في روايه يحييته قال ا ن عبد ا ل ب كل ر و ا ة م و ط ة راوها ك ا ن الواقع أ ن ه لا وهذه الزياده غير موجوده في روايه ا ل م ص ح ف ي ا ل ز ه و وفي ر و ا ي ة و المهمه ان ه ذ ا القول تفرد بها نالك و لم ا ب ت ا ب ع ه على ذلك أ ح د تفرد بقوله أ ن عبد الله بن زيد بن عاصم هو جد لعم بن يحيى شيخ لشيخ مالك في هذا ا ل ا س ن ا د و نحن نقطع أ ن عبد الله بن زيد ليس جدا لعم لي بن يحيى ش ل أ ن ن ا أ ق ل لكم الان سبب هو عمرو بن يحيى بن ع م ا ر ة بن ابي حسن وهذا أ ب و حسن صحابي فليس عبد الله بن ز ي ن ي جدا ل ع م ل يحيى والمزي صاحب الهليب كما ذكر أ ن عبد الله بن زين هو جد عمرو بن يحيى ل أ م ه لانه م ذ ا يريد أ ن ي ض ع كلام مالك ه ل ا موضع الصواب والواقع أ ن هذا به نظر هذا الذي قاله النسيه دعاه عليه معه المعاصرين فيترجمون لعمرو بن يحيى ا ولعبد الله بن عاصم ويقولون ه وجدته لامه ويقع أ ن ه ليس جد من ا م ي ل أ ن ن مساء في الطبقات سرد ن س ر أ م ه وليس فيها عبد ا ل ر ا بن زيد ف ذ ل ك هذا لسنا أ ندري ما هو هذا ل ك قال ابن عربي هذا ص و ر هذا الاستثناء عن عم بن يحيى عن أ ب ي ه أ ن رجلا س أ ل عبد ا ل ل ه ي ن زيد وذلك الرجل هو جده عم بن يحيى وهذا د ل ذ ي ذكره ابن ع ر ب ي هو الاستاذ الذي ز ا ل ه ر ي في الموطئين الآن ه ذ ابو ع إذا ر ج ت مصعب إلى الموطئ برمايته الزهري وجدتم الاستناثة المالك عن عبد أبيه الذي في ع ا ل ل م س ا الله ع أعطي د د إلى ز و ا هذا ي ك و ن هو أبو حسن جدت عبد ي بحيه ن قال أ ن ه قاعد ل ي ق ف ز ي د ا خ ترفع وتنظر من ا ل سيئه من ا ل ب س أ ل عبد ا ل ل ه بن ز ي ق هنا ع ن د سيئه قاعد ي ق ي ز ك من ا ل سيئه قاعد يقفزك من سيئه قفزك من ب ي ئ ه قفزك م ب سيئه قفزك من سيئه قفزك من سيئه ا ف ز ك من سيئه قفزك من و ي ح ي ى بن ع من ا ر ة ب ب ي حسن ف ي ر و ا ي ت ه محمد بن حسن الشيباني جمع ك ف ض و منها ان الجد ة والحفيد ة والاماكن ا و ا جميعا عند عبد الله بن زيد وكل س ا ل نعم هل تستطيع أ ن ت ن ي ن ي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا على السؤال ف ي ج ا ن ب من أن تنيأكي تغيير تستطيع ضروري هل ف ك ا الله صلى الله ن أعضو عليه رسول وسلم صلى 私は何を言うかというと、私は何を言うかというと、私は何を言うかというと、うとうと、うとうと、うとうと、うとうと、 ينبغي على كل م ك ت ف أ ن يكون سؤاله كيف كانت ع ب ا د ة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المهمه كيف كان رسولا يفعل كذا ولا ينبغي أ ن يقصر همه على ا ل ف ه ا ئ م ا ل ف ق ه نعم هذا ضروري لطالب ف ق ه يجب أ ن يميز بين مراتب ا ل أ ف ع ا ل لماذا ل أ ن ه سيسال عنها ولا يمكن أ ن يحمل الناس على محمل ا ل واحد في جميع ا ل أ ف ع ا ل يكون الفرد عنده كالمستحب ك ا ل ف ض ي ل ة ك ا ل ر غ ي ب كالبندو ه ل ا لا يتصور لكن لا ينبغي أ ن يحمله علمه على ترك الفضائل على ترك الكمالات و على الاقتصار على الماجد ج د ه ذ هو هذا ألا هو الأكثر الأفشاء، الأولى شيعة أليس من الشائع في كلام الناس أ ن يقال هذا غ ي سنه ما معنى ك ل م ة هذا غ ي سنه غ ي عندنا في ا ل د ا ر ج ة ا ل م غ ر ب ي ة إ م ا تحتمل التفقير ولست ن ن س ه هذا الى من يقول هذا عن سنه رسولا ت ولكن تحتمل التقليل يعني إ ذ ا تركتها فلا ب أ س ع ل ي ه ا م ف ر و ض أ ن يحمل الناس على ا ل س ن ة لا يحملوا على تركها لكن أ ق و ل يجب تعلم الفرائض يجب م ع ر ف ة فرائض ا ل ص ا ئ و م ع ر ف ة فرائض الوضوء حتى لا يلزم الناس بما لم يلزموا به ر ق و م و ل ا بما لم يلزموا به نبي الله صلى الله عليه وسلم خ ا ل هل تستطيع أ ن تريني كيف كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي اقلت لكم ا ل آ ن ذكره ا ل ق ض ي ة ق د ي م ه ان ربها نصحا لابنه فيها نصائح ا لابنه ابي بكر من جونة يقوله يفيدك خيرا فخير منه أنه ر ع ن عبد الله ورسول الله تعاليمه ذلك السائل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو حاله عن التعليم الزين اما ان ينوي مع تعليمه الوضوء ان ينوي استباحه عباده او لا ينوي استباحه وانما ينوي فقط التعليم فان و ر ا مع التعليم استباحه ا ل ع ب ا د ة التي تمنعها التي يشترط بها الى ا ل ط ه ا ر ة جاز له ح ي ن ئ ن يفعل ا ل ع ب ا د ة من صلاه وطوافه اما اذا نوى التعليم فقط فلا يجوز له أ ن يصلي ب د ل ك ا ل و ض و ء لا يجوز أ ن يفعل به اي شيء إما ي ش ت ر ط له ا ل ط ه ا ر ة وكذلك من تعلم ا ل و ض و ء من ت و ض أ تعلمه هذا يعلمه الاخر ت ع ل م إ ذ ا ت و ض أ ب ن ي ة التعلم فقط لا يمكنه ان يصلي بذلك الوقت و إ ذ ا نوى مع ن ي ة تعلمه استباحه ما اشترط لفعليه ا ل ط ه ا ر ة جاز له أ ن يفعل تلك ا ل ع ب ا د ة الدليل على هذا ما ر و ى ا ل شيخا عن عمر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إ ن م ا الاعمال ب ن ي ة و إ ن م ا لكل امرهم ا نوى وهذا لم يبدأ س ب ا ح ة ا ل ع ب ا د ة فليس له مالم يدعو فليس له مالم ي د م و وقال ابن القاسم بل يغسل يديه معا مرتين على كما جاء في الحديث قاسب راعى فغسله ي ي د مرتين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 ويقولون ا ا إلاه ل و ومصمصا مضمط حسنا أ ي ض ا تمضمض النوم في عينه إ ذ ا ب د أ ه ولم يتمكن منه و ا ل م ض م ض ة ب الاصطلاع هي ادخال الماء الفم وخضخامته فيه وطرحه والاستنفار هو دفع ما كان استنشقه من ا ل م ا ل في أ ن ف هذا الاستنفار وذكر بعضهم أ ن الاستنفار هو أ خ ذ ا ل م ا ل ب ا ل ن ث ر النثره هي طرف الانف فعند هذا القائل الاستنشاق والاستنفار ش ي ق واحد انه قائل الاستنفار هو أ خ ذ ا ل م ا ل ب ا ل ن ث ر وهذا قول كتبه ا أ و لا يفرق بين الاستنشاق بالاستنفار ويراه شيئا و ا ح د لكن ا ل أ ظ ه ر أ ن ه م ا شيئان يدل على م رواه مسلم الصحيح عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا ت و ض أ أ ح د ك م فليستنشق بمن خيريه من المال ثم ل ي ن ت ف ر فدلعنا على ا ل م غ ا ي ر ة اختلف العلماء في حكم ا ل م ض م ر ه م ا ل ا س ت ن ش ا ق ذهب المالكيه و ا ل ا ح ن ا م والشافعيه و أ ك ث ر العلماء إ ل ى أ ن ا ل م ض م د ة والاستنشاقه في الوضوء س ن ة واستدلوا على ذلك بالكتاب و بالحديث و بالنظر ف أ م ا دليلهم القرآن من ا ل ق ر آ ن فقول الله تعالى يا ي ه ا الذين آ م ن و ا إ ذ ا ك ن ت م ا ا ل ص ل ا ة تغسلوا جوعكم و أ ي د ي ك م إ ل ى المرافق وامسحوا برؤوس و م ا ر ه وكم الى الحقل فقالوا بدر الله الواجبات واجباتكم ولم يذكروا ولم ي ك ب استنشاقا ل والدليل من الحديث ما رواه ابو داود والترمذي وابن خزيمه والبيهقي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يمسيء صلاته ت و ض أ كما أ م ر ك الله ف أ ح ا ل ه على التحقيق والايات ليس فيها ا ل م ض ب د ة والاستنشاق والنظر إ ن ه م قالوا ا ل ب ا ط ل ا ل أ ن ف و ب ا ط ل الفم عضوان ب ا ط ل ا ن فلو وجب غسلهما لوجب غسل ب ا ط ل العين أ ي ض ا ولو ب ا ط ل العين لا يزيد م س ل و ب ف ب ا ط ل ا ل أ ن ف والعين أ ي ض ا كذلك ذهب ا ح ن ا ب ل ه إ ل ى ان المضمضات والاستنشاق واجبان في الوضوء واستدلوا على ذلك ب أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك الماد الله لا داع وقالوا أ ب د ً في موضعين موضعين و ا حفظ عنه ذلك ل نقله عنه أحد ممن قوائه وقال وصفه أحد حكاوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبين لكتاب الله ولما ا ل وجل ل ه أعز قال اغسلوا وجوهكم بين هذا الفعل المستمر من النبي صلى الله عليه وسلم المراد بغسل وجهه فقال المراد بغسل وجهه في ا ل آ ي ة يشمل المداته والاستنشاق مع باقي مع اصدقاء ق الوجه وهذا اجيب عنه بان <تصفيق> طيب ا ل و ش ي ب عن هذا ب أ ن قالوا ان الآية. الآية النبي صلى الله عليه وسلم يبينهم ر ا د الله بالايه ا ل آ ي ه يعتبر فيها تبيين النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا كانت م ج م ل ة عندما يكون الاجمال في ا ل أ و ا ب ر ا ل و ا ل د ة في ا ل ق ر آ ن يحتاج إ ل ى بيان ذلك ا ل إ ج م ا ل من س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم وقول الله تعالى ف ع ا س ي ر و ا وجهكم هذا ليس مجملا ل أ ن الوجه في لغه العرب 私たちは今までのこウビ私たちは今までのことは、私たちは今までのこと يجعلك فيه ينتفر أن ماء ثم ومن ذلك أ ي ض ا و ر و ا ه أ ص ح ا ب السنن عم نقيط بن س ا ب ي ر ه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اصبغ الوضوء وخلي بين الاصابع وبالغ من استنشاق الا ان تكون صائبا ومن ذلك ايضا وروى داود عم نقيط بن ساويره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تخمد لله ذ ه احاديث صحيحه فيها الامر 私はこのように言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うこ فإذا حملنا الأحاديث الآمنة بالمضبضة والاستنشاق طرحنا حملناها الأحاديث زيد على هذا زي ان ذلك الاعرابي صلى ثلاث مرات أ م ا م النبي صلى الله عليه و سياتينا ل م هذا ل الله في كتاب ا ل ص ل ا ة فاذا عربي دخل فسلم فدخل فصلى ثم اتى النبي صلى فسلم عليه فقال المسلم رجع فصلى ف ا ن ك لم تصل فرجع فصلى مره ث ا ن ي ة ثم اتى النبي صلى فسلم عليه فقال رجع فصلى ف إ ن ك لم ت ص ل ي ثم أ ت ى ا ل ث ا ي فتى صلى فسلم فقال المسلم فاينك لم تصلى فقال ا ل م س ل ل ا ل س ل م فقال المسلم ل المسلم فقال المسلم ف ا ل ا فقال المسلم فقال المسلم ق ا ل ا ل م س ل ا ل ا ل ا ا ل ر ج ل ص ل ى ل ل م ا ل م س ل ا ل ا اما النبي صلى الله عليه وسلم ولا ي ح س ن الصلاه في المرات ابدا علم النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه لا يعلم ك ي ف ي ة ا ل ص ل ا ة ا ل ص ل ا ة و هذه التي تفعل بمحضر ا المسلمين و ت ش ا ه د و ت ك ر ر م ش ا ه د و ه خمس مرات في كل يوم يجهل يجهلها ي ج ل فعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فروض ا ل ص ل ا ة وفروض الوضوء ولم يذكر له سنن الوضوء ولم يذكر له سنن ا ل ص ل ا ة ل ا ن لا تكثر عليه و ل يضبطها ولو ك ا ن مضبطه ولو كانت استنشاق وجبين ا لا بينه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الذي جهل ا ل ص ل ا ة وهي تفعل ب ح ض ر ا ت الناس فكيف بالوضوء الذي يفعل عاده خ ل و ة وهذا جواب ثم غسل وجهه ثلاثا الوجه ما تقع به ا م و ج ه ه وهو من منبه الشعر المعتاد إ ل ى طرف الهرقن ا ل أ م ر د و إ ل ى أ س ف ل ا ل ن ح ي ة ا ل م ل ت ه ب منبت الشعر, الشعر المعتاد احترازا من ا ل أ غ م واحترازا من ا ل أ ص ل ع ا ل أ غ م هو الذي ينبت شعره على جبهته ومنهم من, يصين من يكاد ص ي ي ن من يصل ي الى حواجبه و ا ل أ ص ل ع هذا الاهلي تعلمه و فالاصلع لا يجب عليه عند غسل وجهه ان يغسله ما عالي عن الشعر المقاسي وكذلك لا يسقط غسل الوجه عين أ غ م الذي غطى بعض وجهه شعره الـ الـ الـ غسل وجهه الواجب و ل ه الغست م ر ة و ا ح د ة لماذا ل أ ن الله قال فاغسلوا وجوهكم وهذا ا ل أ م ر أ ق ل ما يقتضيا يغسن م ر ة و ا ح د ة ل أ ن ه بها يكون غاسلا وقد روى النبوح عن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا م ر ة م ر واحدة لماذا ل أ ن قلت لكم الوجه هو ما تحصل به المواجهه وهذا صاحب ن ل ح ي ة ا ل ك ث ة لم تحصل المواجهه عنده بما تحت ل ح ي ة ا ل ك ث ة من بشرته ا و إ ن م ا حصلت بظاهر وجهه وذلك ظاهر ل ح ي ت وقلت لهذا لم يكن قلت مع ذلك هو مستحب لما ر و ا أصحاب السننة ببرم وذلك داود لحياته يحمل عن استحبال من جهتين أولا لأنه وهذا جهتين من عن ا ي لما ا وثانيا ل قلت لكم إ ن النبي صلى الله عليه وسلم ت و ض أ م ر مرة ويبعد في ا ل ع ا د ة أ ن من غسل وجهه م ر ة أ ن يستوعب بتلك ا ل م ر ة وجهه كله ويوصل الماء إ ل ى منابل شعبه إ ذ ا كانت لحيته ك ث ب ه ولا سيما من كانت لحيته كلحيته رسول الله صلى الله عليه وسلم وما راى رسول الله كانت لحيته ت م ل أ ما بين م ن ك ب ي ن لذلك قلنا هذا مستحق في لحيه ا ل ك ث ب ه ولهذا قال ابن عاشر أ ي ن اصحابه يا عاشر قال أ خ ل ا ل أ ص ا ب ع ليدين وشعر و ج ه ا ل إ ذ ا من تحته الجهد ظهر